يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا اا النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين تبالحك على ألا يسرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا ي... يَنَجِّدُ إِخْتَانِي يَسْتَرِينَهُ وَلَا نَجْلِينَا وَمَا يَقْتُلُنَا أَبْنَادُهُم وَلَا يَأْتِينَا حِذْبُ هَامِي يَسْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ولا يعصينك في معروف يبترينه بين أيديهن وأرضيهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف فَذَكِّرْهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غضب الله عليهم لا ولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب الكبور. سبحانه الله ما في السماوات وما في الارض سبحانه الله ما وهو العزيز, وهو, العزيز وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لا تقولون ما لا تفعلون تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ظَانِّينَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ أن كأنهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أن كأنهم بنيان مرسوس بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ رَسُولُ اللَّهِ لِمَذا اغْضَبَ اللهُ قُلوبَهُمْ لِمَذا اغْضَبَ اللهُ قُلوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ